فبِكُمَا تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تقطعوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم عواضم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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ثَمَّ مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلاء متكئا على فرش بطائنا من استبرق وجنا الجنتين دان فبأي آل ربك ما تكذبان. كِنَّ نَقَاصِرَتِ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 بأي آل ربك ما تكذبان متكئين على رفرف الخكر وحبقري حسان فبأي آل ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام